أيوه أيوه اللي بتخبط أنا جاي اقوح إيدك معايا يا عايش لحسن يدي تخدلت وإيه البلاو اللي انت شالها دي كلها خلدتي بعتلك دكر بط وزهرة عملتلك ثانية روز معمر اللي بتحبه وأمي بعتلك حمام معحشي <تصفيق> طب يلا يلا يلا سيب كل في ايدك ده ويلا ناكل لاحسن انا ما من ساعة ما انت سافرت البلد ما ما تقدرش تعيش من غيري <تصفيق> لكن قول لي انت ايه اللي رجعك بالسرعة دي تقدر تقول ان خالتي طردتني من البلد خايف عليك من القعده لوحدك في مصر اه صحيح قبل ما انسى بعت لك الظرف ده جه في وقته ده ظرف الفلوس اكيد يا هات هات هات ده الفلوس اللي معايا خلاص شطبت كلام في سيرك في ايه عبدالله كلام في سرك عبد الله في ايه أبوك شمتان فيك ليه؟ وقال لي خلتي ابقي قبليني لو ابنك لقى شغل بالمؤهل بتاعه. انت بتغيرني. طب أنا عملي عبد الله وبعدين ما تحكش عليك يا أخي منظري بقى يقرف بقى أو. لي سانة من يوم ما تخرجت ومش لقي شغل. أم ما أنا أقوله اللي بقال أربع سنين ما تخرج وجعت جنبك عاطر. لا عبد الله أنت حاجة تانية. أنت يا حبيبي منظرك زبالة. بقولك يا عايش. بقولك يا أخي في خبر وحش وقف في حلق كده تحب بقوله لك وإحنا بنأكل ولا نخلي بعض الأكل. قول بكملة قول مانا كده كده مش عايزك تحف قلت ايه طبعا انت عايز تسد نفسي عشان تلها في البطة لوحدك ماني كده كده مش عايزك تحف قلت ايه طيب الخبر ده يخص ابويا وامي واخوتي لا خلاص قول البيت هيبك جربانة اللي انت بتحبها ملا غلط في الهويس يا ريت كان اهول امال حصل لها ايه بلاش عشان نفسك ما تتسد ما تنطق بقى حصل لها ايه <تصفيق> اتجوز <تصفيق> ايه يا أنا كده نفسي تفتحت، نولني الحمام يا معلم <تصفيق> يا زهرة، يا وردة، يا ياسمين، أنتو فين يا بنات؟ أيوة يا ماما، في إيه؟ يعني مش سمعين جرز التلفون، شوفيه اللي العدة فيه؟ ما هو قدامك أو تحت الكنبة، نوليني، ده تلاقيها خوكي ألوه، من معايا؟ أيوة يا أمي، أنا عايز عايش وتفضل عايش في أحسن حال وتنور لي حياتي أنا كان قلبي حاسس أنك حتتصل ده أنا حلمت لك حلم حلو قوي اتحقق يا أمي اتحقق أنا لقيت شغل خلاص اتعينت اتعينت يا أمي يا ألف انهار أبيض يا ألف انهار مبروك زغردوا يا بنات <تصفيق> الشاي يا باب تسلم ايدك يا أرده زي بعضه هو هي يا اللي زي بعضه أنا زهرة يا بابا بس مش مشكلة بقى طيب أنا عايز يا فهم الوعد ابن خالك اللي قاري فتحتك بيحبك على أي أساس ليه يا بابا هو أنا وحشة قطع لسان اللي يقولك ده أنا قصدي يعني إيش معنى بالذات ليه مش وردة ولا ياسمين القلب وما يريد بقى يا بابا ايوه يا بت يعني افرجك ازاي عن اخواتك ده انا اللي اسمي ابوك وعمدة كفر ابو بطاطا مش عارف افرج بينك وبين اخواتك وعبد الله ما شاء الله عليه غباوة الدنيا فيه لا, لا لا لا لا يا بابا لا عبد الله ده نبيه وبيفهم ويعني زي القمر بس هو اللي شكله كده قطع وقطعه سيرته أنا مستحمله بس عشان قعدته مع عايش في مصر قوليلي يا ظهرة عايش لما بيكلمك في التلفون ما بيقولك إيش حاجة عن شغله مبسوط يعني ولا مهموم والله يعني والحد دلوقتي مش مبسوط بيقول إن الست صاحبة الشغل شديدة شوية ورخمة الله خليه تمرمت شوية وعوده ينشف عشان لما يقعد على كرسي العمودية يملأ مركزه <تصفيق> انت فكر نفسك ايه اذا كنت انت مروى الريس انا عايش الغندور ومن هنا ورايح لازم يكون في مسافة كبيرة بيني وبينك مش في الرايحة والجاية 13 فيا نفسي اعرف انت متفرعانة على ايه ها عشان يعني حلو حبتين ولا عشان شعرك ناعم يعني ولا يمكن عشان عينيك اللي تتدب فيهم رصاصة دول؟ لا لا لا لا انا عرفت الفرعانة دي كلها عشان ايه؟ عشان يعني صعبة الوكيلة بفف طوز ايه؟ بتعملينا عندك زي العبيد؟ لا بس اللي لازم تفهميه انه أمنا والدتنا أحرار لن استعبد بعد اليوم فاهمة يا مروة بنت الرئيس؟ ولا مش فاهمة؟ يا أخي حرام عليك أنت كل يوم الصبح توجفها الوقفة دي وتهزجها بالساعة والساعتين أنت أخي ملكش أخوات بنات تعبت تعبت عبدال تعبت دي لو كانت جموسة كان قلبها رأ. دي إنسان ما عندهاش رحمة بقى لي سنة في الوكالة سنة فيش فكرة إعلان أقدمها لها إلا ما ترفضها كلما أقدم لها ديزاين ترميه في الزبالة قبل ما تشوفه طب وإيه اللي مصبرك على الهم دي كل يوم تقف قدام المراية وتقعد تشكل فيها ما تروح ترملأ استقالتك على البلغة الجديمة ما ينفعش ما ينفعش يا عبدالله ما ينفعش ليه؟ ما حنتيش بلغة <تصفيق> يا أحمر أنت ولما أنا استقيل مين اللي حيصرف علينا يا بلغة أنا بدور على شغل هنا أنا سبع سنين بتدور على شغل ده إحنا من يوم ما حطينا رجلنا في مصر وإنت ما عندكش غير الكمتين دول أنا حزك لأيه طب اوعى اوعى اوعى اوعى من وشي خلينا اروح الشغلة تهزع شوية واجيلك طب استنى اعمل لك رز مع الجولجاس ولا هتكله بعيش انت عارف يا عبدالله انت عارف ان اللقاس اللي بقالك سنين سنين لي هو اللي خلى حزك قليل انا هاكل عيش بالرز سكة عالجولجاس سهيا مم... فيك وفولجاسك <لصف> <لصف> <لصف> <لصف> الو صباح الخير يا اونف <أمفر> صباح النور مين معايا شواخت بالي بس المتأكد منه ان مروة بنتي ما لها لهالصحاب انت لو شفتني هتفتكرني ساكر حضرتك حفل تخرج مروة اللي عملتها في الفيلا ولي حاجة تتنسي دي اول واخر حفلة عملناها في حياتنا انا بقى كنت موجودة في الحفلة وقعت في البسين وحضرتك جريت عليا زي الفرسان بتوع زمان ومدت ايدك وانقصتني مين اللي عمل كده انا طبعا انا مش ممكن انسى لمسة ايديه اسكوتي مش اللمسة دي ماتت راحت لحلقة خلاص المهم انت عملت ايه بعد ما تخرجتي؟ اتجوزت وقعدت في البيت والله احسن حاجة عملتيها. كان نفسي مرة وبنتي تتجوز وجيب لي حفيد افرح بيه قبل ما موت ربنا يدي لك طولة العمر طول وبعدين انت لسه شباب شباب ايه بقى أنا لما لقيتني قربت على الستين طلعتي نفسي معاش مبكر زي بتوق الحكومة والسبت قدرت الوكالة المروة ليه كده يا أونكن؟ ده أنا كنت بفكر أجي أشتغل مع حضرتك ما هي مروة صاحبتك؟ روح اشتغلي معها بس حضرتك حاجة تانية ده انت مالك من ملوك الميديا أي حد يتمنى يشتغل مع عبد الرحمن الرئيس أيو أنا أصلي قرفت من الميديا والشغل وقررت أتفرغ للحياة أنا ربنا يا ستي خلي جوزك. جوزي سابقا أنا خلعته وبقيت متفرغة للحياة. إذا والله؟ طيب طالما أنت متفرغه وأنا متفرغ أنت تيجي بقى تتعشي معايا النهاردة على البسين. ما برش البسين لاحسن عافية تاني. هاتي الميوم عاك احتياطي. ومارو هتكون موجودة؟ مارو عندها شغل في دبي وحترجع كمان يومين. أنتي قولي لي اسمك إيه؟ عبي. واصحاب الأنتين بيقولولي يا بيرو خلاص حسناك الساعة الثمانية يا بيرو بتعمل ايه يا عايش؟ بحاول ألاقي فكرة لإعلان الشوكولات يا ابني ما تكبر دماغا ما كده كده البعب هترفضه. ترفضه ما أنا عارف ما أنا بعمله عشان يترفض عايز بس ألاقي فكرة بقولك ايه؟ هو أنت تعرفي مروة دي من زمان؟ آه طبعا يا ابني احنا كنا دفع واحدة في الكلية طيب وهي أيام الجامعة كانت إنسانة طبيعية كده يعني ولا زي ما هي كده انا من يوم ما عرفتها وهي كده كنا مسمينا في الكلية شويش مروة <تصفيق> اقول لك على سر لا لا بلاش قولي يا غاده قولي ما تخافيش سرك فيزياء زي أماميتها الله يرحمها كانت عقيد في الجيش إيه؟ وبيقولوا إنها كانت ست صعبة قوي وهي اللي عملت كده في مروه عقيد في الجيش أبوها كمان لواء في مكافحة الإرهاب الدولي <تصفيق> ايه ده هو انت ما تعرفش عبد الرحمن الرئيس لا والله أنا معرفش جرال رئيس يا ابني أبو مروه هو صاحب الوكالة دي كان عالم من أعلام الميديا كل الموظفين الأدام اللي هنا كانوا بيحلفوا بأيامه كان لذيذ وروش مصيبة يا عايش إيه إيه في إيه يا غاد مروه بتركن عربيتها تحت في الجراج. يا نهاري هي مش كانت غارط في داهيا وراحة دبي قوم بينا بسرعة بلغهم في الوكالة لا مش قادر مش قادر يا غاد رجلي. رجلي مش شيلاني أنا تشليت مدلا على السلام يا أني صمروه الله يسلمك في حد اتصل بيا أيوة أنا كتبتلك نوتس بكل اللي اتصلوا ومستر إبراهيم كان عايز يقابلك ضروري النهاردة وأنا أقفلت المعاد للاربعه إزاي تعملي كده إيبت الصراخي من دماغك؟ طب شغل الميديا وفشلت فيه كمان السكرتارية أنا مش فشلة أ... انت اللي جيتي بدري يعني هدي لهم عاد زي وانت مسافرة طب كلاميده دلوقتي حالا خدي منه معاد بكرة أوكي أنت بتدوري على حاجة؟ على بابا آه بكلمه كل ساعه بس واضح إنه زهان قوي ما تحاولي تقنعه ينزل الشغل تاني بدل القرف اللي إحنا فيده أفندي قصدي يعني بدل عادته في البيت لوحده حاولت بس ما فيش فائدة بقول لك هو مين اللي عمل تصميم إعلان كاريتر راح أزون تظني؟ لا يا حبيبتي أنا عايز أجاب واضحة افتكرت عايش هو العمل التصميم شو غدا بالي هو إحنا عندنا حد بالإسم ده أيوة دا بقوله معانا أكتر من سنة يعني قصدي 12 شهر وسبعين بالضبط واسمه الغندور. عايش الغندو عايش ماية المهم يكون عندي حالا